بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان المجلس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان المجلس السادس وفيه تفسير سورة قاف من الآية السادسة عشرة إلى الآية التاسعة والعشرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان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 بظلام للعبيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى موقف المكذبين ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم والمكذبين بالبعث والنشور والمكذبين بالقرآن الكريم ورد عليهم بالبراهيم الواضحة التي تبطل قولهم ولم يستطيعوا الإجابة عنها ولن يستطيعوا ذلك بين سبحانه وتعالى في هذه الآيات مصير هذا الإنسان. بين مصير هذا الإنسان الذي هذه مواقفه من الرسل ومن الكتب ومن الإيمان بالبعث والنشور فقال سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان هل أحد يقول لا أنت لم تخلقني ما أحد يستطيع هذا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض من لا يوقن الإنسان مخلوق ولا يستطيع أن ينكر ذلك إذا كان مخلوقا فله خالق وهذا الخالق لن يتركه يعبث ويتكبر ويتجبر ويفسد في الأرض لن يتركه لن أبدا ولا يليق بعدله سبحانه لا يليق بعدله أن يترك هؤلاء العابثين من الملاحدة والكفار والمشركين وأصحاب الأعمال السيئة والإفساد في الأرض الذين يؤذون العباد ويفسدون البلاد لن يتركهم سدى سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان لقد خلقنا الإنسان واللام هذه موطئة للقسم من الله جل وعلا فهو خبر مؤكد بالقسم لأن اللام تدل على قسم مقدر وقد حرف تحقيق فهي مؤكدات مع أنه لا أحد يشك في خلق الانسان لكن الغرض من ذلك التوصل الى ما بعده فاذا كنتم لا تنكرون ان الله خلقكم واوجدكم من عدم فكيف تتمردون عليه سبحانه وتعالى وعلى رسله وعلى عباده والإنسان المراد به ابن ادم الانسان المراد به ابن آدم لماذا خصه؟ مع ان الله خلق كل شيء لأن هذا الإنسان هو المتمرد هو المفسد إلا من رحم الله سبحانه وتعالى أما بقية المخلوقات فكل عافظ طريقة كل عافظ ما هيأه الله له إلا هذا الإنسان فكيف يتجبر على خالقه سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان هل أحد يرد هذا؟ يقول أبدا أنا ما خلقني أحد هو يقر بأنه موجود بأنه وجد بعد ان لم يكن وجد بعد ان لم يكن من الذي أوجده؟ كله هدف لا بد له من محدث وكل خلق لا بد له من خالق لا بد من هذا هذا ما تقتضيه العقول السليمه فاذا كان مخلوقا فكيف يتمرد على الله جل وعلا كيف لا يخاف من خالقه سبحانه وتعالى خلقنا الانسان ثم ذكر أنه محصن عليه جميع أعماله فليفعل ما يشاء وليكذب وليتمرد وليفسد وليفسق فإنه يحصى عليه كل ما صدر منه كل ما صدر منه لا يظن أنه مهمل وأنه يسرح ويمرح ويفعل ما يشاء ثم يترك لا هو محاط به من كل جانب فليفعل ما يشاء إن خيرا وإن شرا فإن كل شيء محصن عليه ومسجل عليه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه الله يعلم ما يتردد في النفس وما يتلجلج في الضمير وما يخطر بالقلب قبل أن يتكلم الإنسان به ونعلم ما توسوس به نفسه فكيف بالذي يظهر الكهر والفسوق والمنكرات إذا كان الله يعلم ما يكون في النفوس وما في الصدور وما في القلوب وما في السرائر فكيف يليق بهذا الإنسان أن يبارز الله جل وعلا بالكهر والفسوق والعصيان وبالكلام القبيح والرد السيء ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد الله جل وعلا أقرب إلى هذا المخلوق من عرق الرقبة التي هي الوريد والودج الذي يمشي منه الدم والحبل معناه العرق معناه العرق الذي يكون بجانب العنق عرقان من جانبي العنق يجري منهم الدم ويتوزع في الجسم بأمر الله سبحانه وتعالى هل, هل هناك شيء أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد الذي في رقبته لا, لا ليس هناك شيء الله أقرب من ذلك أقرب إلى عبده من حبل الوريد فكيف يجاهر الله جل وعلا بالمعاصي وهو أقرب إليه من من عرقه الذي في رقبته كيف يجاهر الله جل وعلا بالمعاصي ويظن أنه ما أحد يدري عنه نعم إذا لم يدري عنك الناس فإن الله جل وعلا يعلم يعلم ذلك مهما كنت ومهما اختفيت ومهما تكتمت ومهما خططت من المكر السيء أين, أين الله محيط به وقريب منك أينما كنت لا تبعد عن الله جل وعلا أينما كنت ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ما يتصور الإنسان هذا أقرب إليه من حبل الوليد إذا كان الناس والملوك والمخابرات قد تكون بعيدة عنك أو تختفي عنها أو تعمل الأشياء التي تمنع توصلها إليك فإن هذا لا يمنعك من الله أبداً لا يمنعك من الله أبداً مهما حاولت اتق الله عز وجل نحن أقرب إليه من حبل الوريد نحن هذا ضمير المعظم نفسه وهو الله جل وعلا وأيضاً الملائكة التي وكلها الله بهذا الانسان مع قرب الله منه وعلمه بما يصدر منه بل علمه بالشيء الذي في نفسه قبل أن يصدر منه مع ذلك فقد وكل الله به حفظه من الملائكة يكتبون ما يصدر منه الله يعلم والملائكة تكتب إذ يتلقى المتلقيان يتلقيان ممن؟ فيلقيان من هذا الإنسان تلقيان ما يصدر منه إذ يتلقى المتلقيان وهما ملكان الحفظة عن اليمين وعن الشمال عن يمينك ملك وعن شمالك ملك فالذي فالذي عن يمينك يكتب الحسنات والذي عن شمالك يكتب السيئات الله لا يسجل عليك السيئات فقط وإنما يسجل ما لك وما عليك هذا من عدله سبحانه وتعالى هذا من عدل الله جل وعلا عن اليمين وعن الشمال قعيد قعيد مفرد والمذكور ملكان عن اليمين وعن الشمال قالوا لأن كلمة قعيد تصلح للمفرد وتصلح لأكثر من المفرد أي قعيدان قعيدان يعني يجالسان قعيد الإنسان جليسه يقعد معه إذا قعد يمشي معه اذا مشى فهو ملازم له وقيل قعيد يصلح لواحد والثاني مقدر من جنسه عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد فحدث الأول لدلالة الثاني عليه اختصارا وإيجازا في الكلام وهذا من بلاغة القرآن الكريم عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول ما يلفظ هذا الإنسان من قول سواء كان قولا حقا أو قولا باطلا إلا لديه رقيب إلا لديه رقيب رقيب من الملائكة وهم القعيد عن يمينه وعن شماله إلا لديه رقيب عتيد عتيد يعني معتد ومهيأ اعتدنا للظالمين يعني هيأنا وأوجدنا الله اوجد وأعد هذا هذا الرقيب يراقب هذا الإنسان إلا لديه رقيب عتيد هذه حالته في الدنيا وفي حياته في الدنيا منذ كلفه الله الى ان يتوفاه الله وهؤلاء الملائكه معه يسجلون اقواله واعماله وقيل انهم ايضا يسجلون خواطره ونياته التي في قلبه إذا انتهى الإنسان من الدنيا فما الذي يحصل له اذا انتهى عمره الإنسان مهم مخلد في هذه الدنيا حياته لها نهاية وعرفنا ما يكون في حياته من إحصاء أعماله عليه خيرا أو شرا ليس مهملا جلس في بلده مع المسلمين أو راح للخارج وفسق وفسد وسرح ومرح في الخارج لا يظن أنه يخفى على الله هو انخفي على الناس وعلى أهل بلده وعلى أقاربه فإن الله رقيب عليه والله معه في أي مكان والملائكة معه أيضا الملائكه معه فاكتبوا عليه فلا يظن انه اذا سافر للفساد في اوروبا او في امريكا او في اي بلد فاسد يريد ان يسرح ويمرح لا يظن إنه, انه مهمل وانه لا احد يدري عنه فهو مراقب وملازم الليل والنهار فليفعل ما يشاء هو يفعل لنفسه هو يعمل لنفسه يعمل لنفسه ما يشاء فإذا انتهى الأجل وشارف العمل على الختام ما الذي يحصل له يأتيه الموت يأتيه الموت الروح التي نفخت فيه وهو في بطن أمه وبقيت فيه طول حياته هذه وديعه هذه وديعه لا يملكها اينما هي وديعه مستردة لخالقها سبحانه وتعالى سيدنا انا انتهاء الحياه في هذه الدنيا جاءه ملك الموت ومعه أعوانه من الملائكة لقبض روحه وجاءت سكرة الموت سكرة سكرة الموت يصاب بسكرة بإغمى بضيع فكر بانشغال لا يعلمه إلا الله بذهول من شدة الألم وشدة المطلع وشدة الهول الذي يراه ما حسب له حسابا ولا جاء على باله حينما يسرح ويمرح في هذه الدنيا ما جاءت على باله هذه الساعة التي تنتظره ولا بد له منها هل أحد سلم من الموت ما احد سلم كل نفس ذائقة الموت اهل الخير وأهل الشر الرسل وغيرهم عليهم الصلاه والسلام انا حد سلم من الموت ولا بد منه وهو ينتظرك حينما ينتهي اجلك سواء كان طويلا او قليلا فانه ياتي الموت ويحضر ملك الموت ومعه أعوانه لقضب الروح لكن قضب الروح واستخراجها من البدن يحصل معه معانات شديدة والعياذ بالله يحصل معه معانات شديدة وسكرات وغمرات ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت غمرات سكرات النبي صلى الله عليه وسلم قاس منها وقال وهو يعاني سكرات الموت ان للموت لسكرات ان للموت لسكرات ان يتذكر الانسان هذه الحاله ولا يدري متى لا يدري ربما تفاجئك وانت في احسن احوالك وانت مسرور وانت تسرح وتمرح يفاجئك الموت وكم سقط كم سقط من ميت وهو في ابهى لذاته وابهى مظاهره كم سقط من ميت وهو يؤمل ان يعمل كذا ويعمل كذا وكم تسمعون من من الموت اما المفاجآت الفرضية وما يسمونه بالسكتة، او أو يسمونه بالنزله القلبية او الجماعات اللي يحصل لهم نكبات القتل أو بالحوادث يموتون جميعا في لحظة واحدة. يموتون في لحظة واحدة. وهم يؤملون ويبنون القصور ويجمعون الاموال وعندهم انهم سيعيشون لكن الموت يحول بينهم وبين ما يريدون جاءت سكرة الموت وهي لا بد اتيه في يوم من الايام وكل ات قريب لا تقول الماره انا شاب انا توي الموت ريض كم مات من شاب كم مات من الشباب فالموت لا ينظر الى شباب ولا الى شيب ينظر الى الاجل الذي قدره الله سبحانه وتعالى حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون وجاءت سكرة الموت بالحق ما معنى جاءت سكرة الموت بالحق يعني أن المحتضر يعاين الحق الذي كان يكذب به في الدنيا أو انه يتهاون به أو يتكاسل عنه أو يكذب به إذا نزل به الموت يشاهد ما كان يكذب به في الدنيا او ما كان ضيعه وأهمله يشاهده يشاهد الحق أما سبق أن الله جل وعلا قال بل كذبوا بالحق نعم كذبوا بالحق عند الموت هذا الحق الذي كذبوا به يرونه عيانا يرونه عيانا بأبصارهم في وقت لا يستطيعون التخلص مما هم فيه ولا يستطيعون الاستدراك لما ضيعوا وجاءت سكرة الموت بالحق هذا الحق الذي كذبت به في حال عنفوان حياتك وقوتك، ها هو الآن يبرز أمامك، يبرز أمامك، وهذا من شدة الحسرة والعياذ بالله، من شدة الحسرة، فمع ما هو فيه من الآلام وسكرات الموت وغمرات الموت، يشاهد ما كذب به ويفاجأ به، يفاجأ به. تحسيرا له والعياذ بالله ذلك أي هذا الذي يحصل عند الموت ما كنت منه تحيل يعني تفر الانسان يفر من الموت يكره الموت جاءه ما يكره قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم اهرب إلى ما تشاء اهرب إلى الجو إلى أوروبا إلى أمريكا إلى البحار إلى البر ما تخلص من الموت أبدا إن الموت الذي تفرون منه إنه ملاقيكم هذا من العجب أنك تفر منه وهو ضد دامك أن تفر إليه إذن أن تفر إلى الموت وفي نظرك أنك تهرب من الموت وهو امامك وانت ذهبت اليه أنت ذهبت إليه ذلك ما كنت منه تحيد اي تهرب في حياتك وتخاف من الموت لا من اجل انك انك مقصر في حسناتك وفي اعمالك فالكثير من الناس يخاف من الموت يبغل يريد البقاء في الدنيا يريد البقاء في الدنيا والتمتع بشهواتها يريد انه يسرح ويمرح أما الذي يتذكر الموت ويستعد له هذا شيء طيب ذلك ما كنت منه تحيد عاد إذا حتم من الموت هل ينفعك؟ لا ينفعك هو جاءك الذي تحيد منه جاءك قل إن الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم مالك حيلة مالك حيلة منه وجاءت سفرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونهخة الصور ذلك يوم المعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة منها ذلك ما كنت منه تحيد هذه القيامة الأولى وهي الموتة قيامها الأولى هي الموت فمن مات قامت قيامته وهي القيامة الصغرى هناك القيامه الكبرى وهي قيام الناس من القبور قيام الناس من القبور ذكر القيامه الصغرى بقوله وجاءت سكره الموت بالحق هذه القيامه الصغرى وهي بالنسبه لكل فرد اما بالنسبه للمجموع مجموع الخلق فهي القيامه الكبرى نفخ في الصور والصور هو القرن الذي مع إسرافيل عليه السلام قرن لا يعلم عظمه إلا الله وهذا الملك الذي ينفخ فيه لا يعلم عظم خلقته إلا الله سبحانه وتعالى والنفخ في الصور ثلاث مرات ذكر الله بالقرآن أن النفخ في الصور ثلاث مرات. المرة الأولى نفقة الفزع، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكلنا توه داخلين. هذه نفقة الفزع في سورة العنكبوت. في, في سوره في سورة نعم. لا في سوره النمل هذه في سوره النمل نفخه الفزع النفخه الثانيه نفخه الموت ونفخ في الصور في ايه الزمر ونفخ في الصور فصاعق يعني مات من في السماوات والارض الا من شاء الله فاذا نفق اسرافيل نفقه الموت مات جميع من كان على قيد الحياة من الخلق كل من كان موجودا من الخلق في ذلك الوقت فانه يموت إلا من شاء الله بقاءه فإنه لا يموت وهو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى كل الناس يموتون حتى الملائكة يموتون ولا يبقى إلا الله جل وعلا نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ماتوا جميعا ولم يبقى حي إلا الحي القيوم سبحانه وتعالى ثم نفخ فيه أخرى نفخة البعث نفخ فيه أخرى نفخة البعث نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام من قبورهم ينظرون كما خلقهم الله أول مرة قيام ينظرون من قبورهم أعاد الله بعثهم سبحانه وتعالى فقاموا من قبورهم على هيئتهم في الدنيا قاموا على هيئتهم في الدنيا لا ينقص من أجسامهم شيء وليس عليهم ثياب عرات غرلا يعني غير مختونين يقومون من قبورهم هكذا وجاء في الحديث أن بين النفختين أربعون أربعون الله أعلم أربعون سنة أربعون ساعة أربعون الله أعلم أربعون ولا يعلم ما هي هذه الأرض لكن بينهما وقت بينهما وقت ولذلك جاء بهم التي هي للتراخي ثم نفخ فيه أخر يم إذا تنبت الأجسام قبل هذه النفخة الأخيرة تنبت الأجسام في القبور وتبنى وتتكامل إلا أنها ليس فيها حياة لكن كلها تقوم على أقدامها من القبور مثل ما ينبث العشب والأشجار تماما فإذا نفخ إسرابيل في الصور الثانية طارت كل روح من هذا الصور وهذا القرن طارت كل روح إلى بدنها فدخلت فيه بأمر الله سبحانه وتعالى لأن الارواح مجموعة في هذا القرن العظيم فإذا نفخ فيه إسرافيل تطايرت الأرواح إلى أجسادها فدبت فيهم الحياة ثم يؤمرون بالسير إلى المحشر اخرجون من الأجداف يعني من القبور صراعا صراعا يسرعون كأنهم إلى نصب يعني إلى علم إلى نصب يوفضون ما أحد يتخلف ولا أحد يجلس أو أحد يهرب كلهم يسيرون ثم نفخ فيه أخرى فإذاهم قيام ينظرون ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد هذه النفقها الثانية النفقها الثانية وجاءت كل نفس سير من قبورهم إلى المحشر وكل إنسان معه سائق من الملائكة ومعه شهيد من الملائكة معه اثنان سائق يسوقه إلى المحشر وشهيد عليه بأعماله وهما اللذان كانا يكتبان عليه في الدنيا جاءت كل نفس معها سائق وشهيد يبي يهرب الإنسان ما يتمكن من الهروب يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا هذا في يوم القيامة لا تنفذون إلا بسلطان إذا جمع الله الأولين والآخرين وصاروا صفوفا أمام رب العالمين ما أحد يستطيع يهرب من هذا الموقف إن استطعتم أن تنفذوا اي تخرجوا من اقطار السماوات والارض منه. هذا تعجيز هذا امر تعجيز من الله سبحانه وتعالى وجاءت كل نفس كل نفس هم جماعه يصير معهم سائق وشهيد جماعه كل جماعه معها لا كل نفس معها سائق وشهيد ولا يعلم جنود ربك الا هو سبحانه وتعالى كل نفس معها سائق وشيء أنت الآن اسرح ومرح وسو ما تريد في هذه الدنيا لكن لا بد لك, لك من هذا المشهد العظيم تصور هذا ان كنت تريد لنفسك النجاة ولا تغامر في الأمور وتنسى هذا الموقف وهذا اليوم لا تنسى هذا ولا تقول إنه بعيد يمديني إن شاء الله أتوب وأصلح من اللي يعلم في آخر حياتك من اللي حددلك وقتما جاء الموت هذا شيء ما هو بيدك لكن أن تملك الساعة التي أنت فيها فقط أما ما مضى فلن تستطيع رده والمستقبل ما تدري تدركه أو لا وإنما لك الساعة التي أنت فيها قال الشاعر ما فات والمؤمل غيب ولك الساعة التي أنت فيها هذه اللي تملكها جاءت كل نفس معها سائق وشهيد جاءت إلى عين إلى المحشر تسوقها الملائكة تشهد عليها الله جل وعلا يذكر يذكرنا بهذا المشهد العظيم ويقول لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت أيها الإنسان في غفلة من هذا ما تتصور هذا المشهد وهذه الأحداث العظام التي تنتظرك ولذلك تغامر في حياتك وتضيع وقتك في اللهو واللعب والغفلة أو أشد من ذلك في الكفر والإرشاد والفسوق والعياذ بالله أنت غافل عن هذا ما تتخيل هذا المشهد وهذا الموقف لقد كنت في غفلة كنت في الدنيا يعني كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك زال عنك هذا الأمل وزال عنك هذا الاستبعاد الذي كان معك في الدنيا الذي غطى على عقلك فلم تتذكر هذا الموقف هذا جال عنك فبصرك اليوم حديد يعني حاد ينظر ين ببصر حاد بصر قوي شوف ما, ما عندك وما أمامك من الأهوال أما في الدنيا على بصرك غشاوة على بصرك غشاوة أما في الآخرة فإن البصر يكون حادا يرى ينفذ في كل هذه الأهوال التي أمامه فبصرك اليوم حديث هذه زيادة حسرة لأنك تشاهد هذه الأهوال ولا تستطيع أن تستدرك هذه الأهوال التي نسيتها وغفلت عنها تشاهدها فلا تستطيع أن تستدرك ولو ترى الوقف على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين ونكون من المؤمنين هل ينظرون إلا تأويله تأويل ما أخبر الله عنه يعني مآل هو المآل الذي يكون لهذه الأخبار حقائقها حقائق هذه الأخبار ما ينتظر الكفار إلا وقوعها فإذا وقعت ما يستطيعون أن يستدركوا هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل نسوه في الدنيا قد جاءت رسل ربنا بالحق يتبين لهم صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام وكانوا في الدنيا يكذبونهم ويفجرونهم ويتهمونهم. بالاتهامات يوم القيامة يشهدون أن الرسل جاءت بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا ما, ما في شفاعة لأن الكافر ما في شفاعة ما تقبل فيه الشفاعة أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل ما. ولا فيها يرد إنما هذا من باب التحسر والعياذ بالله وقال قرينه وقال قرينه الذي كان معه من الملائكة الذي سبق ذكره عن اليمين وعن الشمال يكتبون عليه أعماله وهم الملائكة الحفظة الذين كانوا يقارنونه في الدنيا عن اليمين وعن الشمال قعيد قال قرينه هذا ما لدي هذا ما لدي يعني ما أعددته على هذا الإنسان وما كتبته عليه قد أحضرته الآن هذا ما لدي عكيد يعني معد معد ومجود ومثبت هذا ما لديه عتيق هذا كتابه الذي كتبته عليه وهذه صحيفته التي ملأها بأفعاله وأقواله في الدنيا ها, ها هي يأتي بها الملك يوم القيامه وهذه فضيحة أخرى والعياذ بالله ما موقفه إذا جاء الملك بهذه الصحائف مكتوبة ومملوءه عليه وقد نسيها ويظن أنها ضاعت مع حياتهم عن الدنيا ما موقفه حين ذاك ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه الكتاب عن حفظه.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 يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه الله على كل شيء شهيد ويقول الملك ها هو الكتاب الذي اعددته من اعماله يحضر هذا ما لدي عتيد يقول الله جل وعلا للشائح والشهيد اللذين مع هذا الإنسان القيا في جهنم كل كفار عنيد يقول الله للملائكه الذين مع او للملكين اللذين مع هذا الإنسان السائق والشهيد يقول الله لهما القيا في جهنم وهي النار القيا ما قال ادخل بل قال القيا هذا اشد طرح والعياذ بالله هذا طرح يطرح في النار طرحا القيا في جهنم كل كفار كثير الكفر بالله عز وجل كفار للنعم كفار بالرسل كفار بالبعث كل كفار والكفار كثير الكفر كل كفار عنيد معاند لأمر الله ورسوله معاند لأمر الله ورسوله وهو يعلمه أما الإنسان الجاهل اللي ما يعلم هذا لا يواقل حتى يعلم لكن هذا معاند والعياذ بالله عن علم كل كفار عنيد شديد العناد والمخالفة كل كفار عنيد من ناعل للخير ما يصدر منه خير قط لا عمل صالح ولا انفاق في سبيل الله ولا أمر بمعروف نهي عن منكر لا جهاد في سبيل الله لا رحمة ولا عطف على الفقراء مناع من للخير وكلمة مناع من يعني شديد المنع ما يصدر منه خير مناع من للخير معتدل يعتدي على الناس هو ما يعمل خير ومع هذا يعتدي على الناس بالله في أموالهم وأعراضهم ودمائهم فهو لا يصدر منه خير ولا يسلم الناس من شره ويظن انه مهمل يظن انه مهمل مناع من للخير معتد مريب كثير الشك والتردد لا يثق بأخبار الأنبياء ولا بما جاء في الكتاب والسنة ويقول هذا إما أنه يقول هذا كذب وهذا خيال وإما أن يقول هذا يحتمل يحتمل المصاد الصدق ويحتمل أنه كذب هذا يحتمل عنده شك في أوامر الله ورسوله عز وجل هي أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم عنده شك وتردد الذي جعل مع الله إلها آخر هذه من صفاته والعياذ بالله انه جعل مع الله هو اللي جعل أما الله جل وعلا فليس معه اله آخر لكن هو نفسه جعل مع الله زعم أن مع الله شريكا الذي جعل مع الله إلها آخر يدعوه ويرجوه وهذا يعم كل مشرك بالله عز وجل الذي يعبد الله ويعبد معه غيره هذا جعل مع الله إلها آخر وهو المشرك أما الذي يجحد وجود الله فهذا الملحد هذا ملحد أما الذي يقر بوجود الله و يقر بتوحيد الربوبية، ولكن يجعل مع الله إلها آخر، فهذا مشرك في الربوب في الألوهية، مشرك في الألوهية التي خلق من أجلها، الذي جعل مع الله إلها آخر، فألقياه هذا تأكيد للخطاب الأول، القياه أيها الملكان في العذاب. الشديد عذاب وشديد والعياذ بالله كلمة عذاب تكفي لكنه عذاب شديد لا يعلم شدته إلا الله سبحانه وتعالى القيا في العذاب الشديد قال قرينه من هو هذا القرين هو القرين الأول لا ما هو بالقرين القرين الأول هو الملك الذي يحفر لكن هذا الشيطان والعياذ بالله وقال قرينه أي الشيطان لأن من أعرض عن ذكر الله قيض الله له الشيطان ومن يعش عن ذكر الرحمن مقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين أي المشرق والمغرب باب التغليد ما ليت بين أو, أو المشرقين مشرق الشمس ومشرق القمر او مشرق الصيف ومشرق الشتاء تفاسير رب المشرقين ورب المغربين فسرت بهذا وهذا يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القريب يقول له يوم القيامه فبئس القريب يقول للشيطان كذا اما الشيطان هذا ما يقوله الانسان للشيطان الشيطان شو يقول للانسان وقال الشيطان لما قضي الامر إن الله وعدكم وعد الحق يقول لاهل النار وهو معهم وهو القريم الذي كان معهم في الدنيا يقول إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان أنا ما أجبرتكم أنا ما أجبرتكم ولا لي عليكم سلطان وإنما أطعتموني أنتم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي باختياركم وطوعكم والا انا ما اجبرتكم على الكفر وعلى الشرك بالله عز وجل فلا تلوموني ولوموا انفسكم انتم الذين اطعتموني الله دعاكم وعصيتموه وانا دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم أي بمغيثكم وما أنتم بمصرخية ألستم بمغيثية من العذاب ما أحد يغيث الآخر والعياذ بالله إني كفرت بما أشركتمون تبرأ منهم تبرأ منهم وقال أنا بريء منكم هذا مآل هؤلاء وقال قرينه ربنا ما أطغيته هذا مثل قوله وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي قال قرينه أي الشيطان ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد هو الذي ضل وهو الذي انقاد لي باختياره وطوعه وارادتي والا انا ما لم اجبره ولكن كان في ضلال بعيد اعاد اللوم عليه هو هذا اللوم على الانسان من باب التوبيخ وزياده والعياذ بالله التحسر قال الله جل وعلا لا تختصموا لدي يخاطب الانسان والشيطان ويقول لا تختصموا لدي الانسان يلقي اللوم على الشيطان ويقول هذا هو الذي اغواني يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين والشيطان يقول لا انا ما اجبرتك انت اللي انقذت معي بطوعك واختيارك الله جل وعلا يقول لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد أقمت عليكم الحجه في الدنيا فليس لكم عذر ليس لكم عذر ما يبدل القول لدي انا لن أغير ما قدمته لكم في الدنيا قدمت إليكم بالوعيد وبينت لكم الجنة والنار والعواقب والبعث والمشور كأنكم تشاهدونه ما يخفى شيء أنت إذا قرأت القرآن كأنك في الآخرة ولا لا اذا إذا قرأت القرآن كأنك في الآخرة تشوف الجنة والنار تشوف الحساب تشوف البعث تشوف وكأنك مع الماضين مع الأمم السابقة كانك حاضر مع قوم نوح وعاد وثمود والأمم السابقة كأنك معهم تعيش يفصل لك القرآن كل ما حصل القران ما ترك لك عذر وبين لك الله في القرآن طريق الخير وحذرك من طريق الشر بين لك طريق الشر وحذرك منه إذا لك حجه على الله أو تخاصم يوم القيامة تخاصم الشيطان ما لك عليه طريق ما لك على الشيطان طريق الشيطان لم يجبرك أنت الذي أطعته ألم عهدي إليكم يا بني آدم الا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم قد قدمت إليكم بالوعي ما يبدل القول لدي الله لا يغير سبحانه وتعالى أخباره وأحكامه أبدا لأنها حق ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد الله لا يعذب أحدا بغير فعله فأنت لا يعذبك بعمل الشيطان الذي هو قرينك والشيطان لا يعذب بعملك إنما كل يعذب بعمله كل يعذب بعمله وما أنا بظلام للعبيد والظلم هو وضع الشيء في غير موضع فالله لا يضع العذاب إلا في من يستحقه ولا يضع النعيم إلا في من يستحقه لأنه حكيم سبحانه وتعالى وعدل حكم عدل لا يعذب أحداً بغير جريمته وبغير عمله ولا تجر وازرة وزأ أسرار وما أنا بظلام للعبيد وفي الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم احصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه لله الله لان الله هو الذي وفقه هو الذي وفقه وهداه وبين له واعانه فالفضل لله سبحانه وتعالى ومن وجد غير ذلك غير الخير وهو الشر فلا يلومن الا نفسه هذا عمله بيده وهذا كسبه وهذا ما قدمه لنفسه لو أن الله يعذبك بعمل فلان ولا بعمل فلان وقال هذا ظل لكنه يعذبك بعمل نفسك هذا عدل هذا عدل منه سبحانه وتعالى وما أنا بظلام للعبيد فالله لا يضيع عجر المحسنين ولا يترك الكفرة والفسقه والملاحدة يسرحون ويمرحون في هذه الدنيا ويؤذون عباد الله ويطهرون الناس ويبطشون بهم الله لا يتركهم يوم القيامة لا بد لهم من موقف كل يجازيه الله بعمله فليفعل الإنسان ما يشاء الان أنت أمامك الأمور واضحة في هذه الدنيا أمامك الأمور واضحة وضوح الشمس ولكن سل الله التوفيق والهداية فما كل من عرف الحق يعمل به وما كل من عرف الباطل يتركه إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وهدايته نسأل الله عز وجل أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمع أحصى الله إليكم سماحة الوالد مبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين يقول السائل في قول الله جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه تقدم معنا أن الله جل وعلا خص الإنسان في هذه الآية لأنه هو المتمرد والمفسد هل يعني هذا أن الجن داخلون في لفظ الإنسان؟ هنا ما بشكل يعني اسمه كلهون مثل الإنسان كلهون مأمرون باتباع الرسل نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل ما أتو به الإنسان نفسه إن كان من غير إرادته وما يحدث نفسه بالمحرم دون الكفر باستمرار من دون أن يتكلم به أو يعمل به مثل أن يحدث نفسه بممارسه الزنا هل يأثب بهذا؟ إذا هم الإنسان بفعل السيئة ولم يعملها فإن كان تركه لها خوفا من الله فإنها تكتب له حسنة إذا هم بها وتركها خوفا من الله كتبت له حسنة وأما إن هم بها وتركها لأنه لم يقدر عليها فانها تكتب عليه سيئه والعياذ بالله لانه لو تمكن لفعلها واذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار لماذا المقتول في النار لانه يريد قتل صاحبه ولم يترك قتل صاحبه الا عجزا فيعاقب على نيته نسال الله العافية نعم الله عليكم يقول أما الوسواس اللي هو من الشيطان هذا ما يضر الوسواس اللي هو من الشيطان وهو التردد والخور والهم هذا ما يضر الإنسان نعم صلى الله عليه الوالد يقول السائل كيف الجمع بين قول الله تعالى فبصر اليوم حديد وبين قوله سبحانه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى نعم يعمى بعد ذلك يعمى بعد ذلك نعم القيامة مشاهد القيامة مشاهد تختلف أحوالها نعم أصل الله عليكم صباح الوالد يقول السائل هل رقيب وعتيد هما سائق وشهيد نعم يقول أصل الله عليكم هل رقيب وعتيد هما سائق وشهيد هذا وصفان لما لا تنوه رقيب يراقب أعمالك وعتيب يعني معتد ومهيأ نعم كل منهما يقال له رقيب ويقال له عتيب نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل في قول الله جل وعلا ونفخ في الصور فصائق من في السماوات والأرض إلا ما شاء الله يقول من هو المستثنى وهل تثنى الله أعلم لكن الله جل وعلا لا شك أنه مستثنى لأنه الحي الذي لا يموت ولا يبقى غيره ويبقى وجه ربك كل شيء هالك إلا وجهه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هذا يقينا أما غير الله فالله أعلم نعم صلى الله عليه وسلم سمحت يقول السائل وهل تفنى الحور العين والولدان المخلدون الله أعلم هذا مما لا علم لنا به نعم صلى عليكم سمحت الوالد يقول السائل هل ورد أن ملك الموت آخر من يموت وأن الله أمره بقبض نفسه؟ <تصفيق> <تصفيق> نعم نعم ورد هذا ورد آخر من يموت ملك الموت؟ نعم. صلّى عليكم سمحت الوالد يقول السائل أقدم معنا أن الملكين يكتبان الخواطر فهل يطلعهم الله تعالى على خواطر العباد؟ هذا ايش يكتبان الخواطر، فهل يطلعهم الله على خواطر العباد؟ هذا ايش يقول صلى عليكم لا تعيد الكلام من أول عطنا ال فهل يقول فهل يطلعهم الله على خوا؟ يطلعهم الله يطلعهم نعم على خواطر العباد الله قادر على كل شيء نعم الله قادر على كل شيء نعم صلى الله عليكم سمحت الوالد يقول السائل ما هي أسباب الغفلة عن تذكر الموت والدار الآخرة وما هي أضرار الغفلة عن ذلك؟ كل منكم يعرف هذا كل منكم يعرف أسباب الله لا الأسباب الانشغال بالدنيا ومحبة الحياة والكسل والإعراض وقرناء السوء وجلساء السوء معوقات والنظر إلى بهجة الدنيا وزينتها وزهرتها والإعجاب بها نعم أحسن الله إليكم يقول السائل هل كل انسان مسلما كان أو كافرا معه قرين من الشياطين؟ وهل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قرين من الجن؟ نعم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الله أعانه عليه فأسلم كما في الحديث وإلا كل إنسان معه قرين من الشياطين الشيطان يأمره بالشر والملك يأمره بالخير فهو مع من مع من مال إليه إن مال إلى الملك صار من أهل الخير وإن مال مع الشيطان صار من أهل الشر نعم سلام عليكم سماحة الوالد يقول السائل قال ابن كثيرا رحمه الله في تفسير قول الله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد قال يعني ملائكته تعالى أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه ومن تأوله على العلم فإنما فرض لا يلزم حلول او اتحاد وهما منفيان بالاجماع تعالى الله وتقدس الصواب الصواب ان ان الله قريب من عبده وان الملائكه قريبون ايضا كل منهما قريب من العبد لكن الملائكه قريبون منه قرب مكان وامن الله جل وعلا فانه قريب منه بعلمه وهو فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هو قولكم فيما تبثه الاذاعات من قراءة القرآن لقراء معروفين يقول احسن عليكم ما هو قولكم فيما تبثه الإذاعة من قراءة القرآن لقراء معروفين لا تسرع بالقراءة إنشان يتوضح الكلام نعم يقول احسن عليكم ما هو قولكم فيما تبثه الاذاعات من قراءة القرآن لقراء معروفين لا وتمتاز هذه القراءة بالبطء والتمطيط وترتيلها بأسلوب الألحان وهي قديمة ومشهورة ولا تزال تبث حاليا هذه القراءات لا تجوز التي تخرج عن قواعد التجويد المعروفة إلى التمطيط والمدود الزائدة والغنه الزائدة هذه لا تجوز لأنها مبالغات وتخرج القرآن إلى الألحان نعم صلى الله عليه الوالد يقول السائل هناك من يقول أن من نقص الإخلاص أن تتغير تلاوة الإمام في الجهر عن تلاوته في السر فهو في الجهر يراعي الترتيل والأحكام التجويدية أما في السر فلا يراعي ذلك ويقدر بتلاوته أحسن الظنبلا إما لا تقول هذا الكلام عليك بنفسك أن وأما لعيمه أحسن الظن بهم ولا تعلم عن ما في نفوسهم نعم. صلى الله عليه وسلمت الوالد يقول السائل المشهور أن معنى الرحمن أي بالناس والرحيم أي بالمؤمنين وهل يرد عليه قوله تعالى إن الله بالناس لرؤوف الرحيم فهل يقال إن معنى الرحمن أي رحمة حاصلة والرحيم أي رحمة واصلة؟ الرحمن رحمة عامة جميع المخلوقات والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين كما في قوله تعالى وكان بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيمة كان بالمؤمنين رحيمة خص المؤمنين بأنه بهم رحيم إن الله بالناس لرؤوف رحيم يعني رحيم بالمؤمنين على هذا التفسير ما هو بكل الناس بل بالمؤمنين منهم تنافي بين هذا وهذا نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل هل صحيح ما ورد ان ارض المحشر هي ارض الشام ام ان كل نعم, نعم هي أرض ارض الشام هي أرض المحشر نعم صلى الله عليه وسلم الوالد تقول السائله زوجي يلزمني بالسفر معه للخارج ويتعاطى الخمر امامي فما واجبي تجاهه علما ان لي منه ابناء لا تسافر معه مدام أنه تعاطى الخمر والفسق والشر هذا غير موثوق ربما يسكر ويجر عليك أصحاب السوء وقرناء السوء لان السكران مثل احط من البهيمه فهذا لا يجوز مرافقته ولا تس ولا تسافر معه نعم صلى الله عليه وسلم سمعت الوالد يقول السائل يوجد على بعض الشاحنات خرط سوداء فهل لي أن أنزعها بالقوة خوفا من انتشار الشرك أنت لا تنزعها بالقوة إلا أن كان لك سلطة ان كنت من أعضاء الهيئة فإنك تنزعها بالقوة لأن لك سلطة ما إذا لم يكن لك سلطة فإنك تكتفي بالوعظ والتذكير فإن انتثلوا وإلا تبلغ عنهم الهيئة والهيئة عندها تعميد وعندها بيان من اللجنة الدائمة للفتاء عندها بيان من اللجنة الدائمة للإفتاء بنزع هذه المعتقدات الباطلة نعم صلى الله عليه وسلم يقول السائل إذا دخلت إلى المسجد والدرس يلقى هل أصلي تحية المسجد أم أستمع إلى الدرس لكي لا يفوت علي شيء وهل يقدم العلم الشرعي وطلبه على تحية المسجد؟ لا يمنع أنك تصلي ركعتين وتوجز توجز فيهما حتى ال يدخل والإمام يخطب يوم الجمعة مع أن الإنصاف للخطبة أمر واجب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين ويتجوز فيهما كما في الحديث نعم. يقول صلى الله عليكم وكذلك إذا دخلت والقرآن مثلا هل أستمع له لقوله تعالى فاستمعوا له أم أقدم تحيه المسجد إذا قرأ وإذا قرأ القرآن فاستمع له هذا بالنسبة للمأمون ولا ينزل في الصلاة ما تعم كل قراءة هذا في الصلاة فالمأمون ينصت إذا قرأ إنامه نعم صلى عليكم سماحه الوالد يقول السائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل يقول فهل يفهم من هذا الحديث أن الذي لا ينكر المنكرات ينتفي منه الإيمان فيكفر نعم بلا شك لما ينكر المنكر بقلبه انه ما في قلبه إيمان قوله صلى الله عليه وسلم وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خرج ولذلك المنافقون يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف لأنهم ليس في قلوبهم إيمان فهذا الذي لا ينكر المنكر بقلبه هذا منافق هذا والعياذ بالله منافق لأنه لو كان في قلبه إيمان ولو ضعيف لانكر المنكر ولو في نفسه نعم الصلاة عليك سماحت الوالد يقول السائل ما هو الدليل على أنه لا يجوز زواج المسلمة من أهل الكتاب لأننا سمعنا من يفتي بجواز ذلك ويقول ليس هناك دليل على المنع الحمد لله أن علماء المسلمين قديما وحديثا ضد هذا القول وأمكروا ولم يقول به إلا جاهل ليس عنده علم ليس عنده علم معروف بأنه ما عنده علم وأن دراسته في فرنسا معروف هذا الناس يتوقعون الشر منه نعم صلى الله عليه الوالد يقول السائل هل هذه الأسماء من أسماء الله تعالى الشفيع لا أعلم شيء من هذه نعم والموجود الموجود لا ليس من أسماءه أما تخبر باب الاخبار عن الله انه موجود باب الاخبار او من باب التسميه نعم يقول احصل لكم المقصود المقصود نعم ما اعرف شيء من هذا نعم والماجد الماجد نعم ذلك باني جواد ماجد نعم والفرض ماجد واجد ها الفرض الفرض من باب الاخبار عن الله جل وعلا نعم والوحيد لا الوحيد ما ورد الواحد ورد الواحد نعم الواحد القهار نعم هل يصح التعبد بها الأسماء الثابتة نعم الأسماء الثابتة هل في القرآن والسنة هدعو الله بها أما التي لم تثبت لا نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل بعض الناس يمد قدمه وقد يكون أمامه مصاحف فتكون رجله أمام المصحف فما حكم ذلك لا يجوز مد الرجل إلى المصحف إذا كان المصحف محاذيا محاديا لرجله قريبا منها لا يجوز أما أن المصحف في قبلة المسجد وأن في شرقي المسجد هذا ما يمنع لأنك بعيدا عنه ما, ما يمنع هذا نعم لكن إذا كان قريب تمد رجلك وتصل إلى المصحف لا يجوز هذا نعم صلى الله عليكم سماحت الوالد يقول السائل ما السنة في ختم القرآن في كم يوم وهل من يختمه في أكثر من شهر يكون من هجران, من هجران القرآن أقل شيء ختم القرآن في كل شهر كل يوم جزء وإن ختمه في كل عشرة أيام أو في كل سبعة أيام أو في كل ثلاثة أيام فهذا أحسن نعم أسترنا إليكم سماح جوالد يقول السائل طلبت من شخص أن يصرف لي مبلغ خمسمائة ريال فقال لا يوجد لدي إلا أربعمائة ويبقى لك مئة اعطيك إياها فيما بعد فما حكم هذا العمل وهل هو من البيوع أم أنه صرف فقط هذا صرف ولا يجوز هذا العمل اذا كان ما عنده فلوس تكفي رحلة ثانية أصرفها عند جيرانها عند أهل السوق نعم أوضي له اجيب لك حسابك أجيب لك حسابك غدا أو قريباً. أما اما نستقيه بعض وياخذ منك النقود او بدل بعض بدلها بعض بدلها فهذا لا يجوز لا لا يفترقان قال صلى الله عليه وسلم لا يفترقان وبين هنا شيء نعم صلى الله عليه وسلم قال يقول السائل هل الاولى تقديم طلب العلم أم تقديم قيام الليل ها يقولك صلى الله عليه وسلم هل الاولى تقديم طلب العلم أم تقديم قيام الليل مع ضيق الوقت لا تناهية بينهما وقت الليل ما فيه طلب علم طلب العلم في النهار بعد الفجر بعد الظهر بعد العصر بعد المغرب ما وسط الليل ما فيه ما هنا ناس يجلسون وسط الليل ولا نحيل ذكر وسط الليل اجعل الصلاة في الليل لها وقت وطلب العلم له وقت آخر نعم <تصفيق> الله تعالى علم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه